الصداقه مثل بستان وانتو ما بذرت يمكن انها تشح وتبور وانت تعلها لكن انها كنز لرباح لمني تجرت اتحرى الزود فيها وحاتي قلها وكانني قصرت في حق صاحب ما كذرت يمكن انها زلت ان ما بغيت ازلها بس لمني دريت اني اخطيت اعتذرت ميزه ما كل رجل يزل يدلها وانا ظني في حقوق الصداقة ما ذخرت ولمكنت العلاقة وانا باملها من صبر يقدر جربت وصبرت وقدرت وان خدعت ببعض الاصحاب ما هو كلها وان خسرت افلاه يبول والاخر ما خسرت غير يدق الخسائر وهي يجل بوح وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 22 70 77 بوح عبد الله